بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرتضون لا ترتدوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكلكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 اَمُتَّخِذُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا قُلْ هَاتُوا مُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ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 ولا يشفعون إلا لمن اغتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَسْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِي جَعْجًا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 قبلك فحاق بالنذين سفروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم نعرضون أم لهم آلهة تبنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصعبون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 ولَئِنْ مَسَّهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُ النَّيَّوِيلَ لَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَلَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِصْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَنٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِبِينَ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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا وَأُوْحَىٰنَا إلیهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبْدِينَ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 من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكر يا ابنانا ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة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 أمتكم أمّة واحدة، وأنا رضّهم فعبدون، وتقطع أمرهم بينهم كل إليّ راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. وحرام على قرية أهلك لها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقتر بالوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا ياويل على قلوبهم نا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردو لو كان هؤلاء آله ثم وردوها وكلون فيها خالدون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 يوم نطق السماء كقيس جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنك.